اي الكتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجدا صاغوه مجدا بالنجيع القاني اي ابدا لا يستمر الجيش الروسيسيان ابدا ابدا لا يستمر وهزيمتهم والله العظيم انها قريبة بإذن الله الله رغم ان القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت الا ان الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت فإنا ماغون بإذن الله على هذا الضرب ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المبي قدماً في هذا الضرب وفدق من قال دم الشهيد نور ونار فلقد كان والله نوراً أضاء لنا الضرب أكثر فأكبر وسيكون ناراً ينفح أعجاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الله أكبر الآن أبو الوليد ضرب طيارها الكوبتر حسكري طحفت واتقفعت واتفجرت الدنيا علم قتل وطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم علم. في وقعوه مجدا بالنجيع القاني ركزوا عليها من رواسي راية حفاقة نسجت من الأكفاني فقشوا على في الصغور رواية تروي بطولتهم على الثقلاني تروي بطولتهم على الثقلاني شمخوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنياني رايتهم زحف تشهر سيفها لتهد ركن الكفر والطغيان صرحوا بوجه الكفر وهو مزمجر نحن الأبات صناعة القرآن لا ينهام جيوشكم وعتادكم فالنصر يأنف ذلة الغربان فالنصر يأنف ذلة الغربان قوم قوم إذا أذوا النفير تبايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيمًا ثاني قوم إذا أذوا قوم إذا أذوا النفير تبايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى نعيمًا ثاني سالت ما أهله على وجناتهم ليقهر المسك والريحان ألفوا ملاقات الصعاب وإن عتت ريح فهم أعتى من الطوفان ريح فهم أعتى من وقفوا على سمر الزمان وأعلنوا الزحف ماض رغم كل تواني قاموا باتا كالرعود وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان وقفوا على سمر الزمان أعلو الزحف ماض رغم كل تواني. طوبيا تنقل العود وحلو أمجادهم في صفحة الأزمان. أمجادهم في صفحة الأزمان. يتهافتون على يتهافتون على الخطوف أعزّا كتهافتهم ضمها كتهافتهم ضمها على الطياني يتهافتون على كتهافتون على الفتو في اعزه كتهافت يضمم كتهافت يضمم على القيعان ويعانقون الموت في وله له تتعال بالوالهان للوالهان قرص لنا دهت الخطوب وجلجلت فالنار في الأزمات خير بياني فالنار في الأزمات خير بياني صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغوات وهامة الصلباني دووا بها في الأفق فارتج المدى فرقا وخارت راية العدواني صيحاتهم الله أكبر حطمت عرش الطغوات وهامت الصلبان دوقوا بها في الأفق فارتج فرقا وخارت راية العدوان فرقا وخارت راية العدوان يا أيها الأسب يا الأسب البواسل أبشر فالنصر يخف فالنصر يخف فيني والفرسان ربه بل ربه بل ربه بل لن شوقنا فالشوق أحمر فالشوق أحمر فالشوق أحمر بسمعة الوجدان